اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من اقوال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما مثل من الامثال التي تضرب في طغاض المحب عن عيوب محبوبه ورؤيته جميلا في كل افعاله واقواله بغض النظر عن راي الاخرين المثل العربي القائل الحب ستار العيوب والمثل الشعبي المعروف الحب اعمى علم القول الشائع بأن الحب أعمى أصبح حقيقة علمية أثبتها مؤخرا بحث علمي بريطاني اكتشف البريطانيون العلماء أن الخلايا العصبية المسؤولة عن التقويم الاجتماعي للآخرين في الحالة الطبيعية تضعف بشكل كبير عند الأشخاص الواقعين في الحب وهو ما يفسر سبب تجاهل العشاق لأخطاء بعضهم على الصعيد ذاته بينت الدراسة إيطالية وجود مستويات أقل من الهرمون الذكرية عند الرجال العاشقين بينما ازدادت عند النساء عما هي عليه في الحالة الطبيعية مما يدل على أن الرجال يصبحون بطريقة ما نساء والنساء يصبحن رجالا في حالة الوقوع في الحب أوضح الباحثون في جامعة بيزا ان الحب يؤثر على المواد الكيميائية العصبية في الدماغ ايضا فتصبح مشابهة لتلك الموجودة عند الأشخاص المصابين بمرض الوسواس القهري الأمر الذي يفسر سبب غيرة الحبيب على حبيبه والميل للاستحواذ والسيطرة عليه شعر يطيب لي في آخر المساء أن أقول كلمتين شفاعة أرفعها إليك يا سيدة النساء الحب يا حبيبتي أغلى من العيون صونيه في عينيك واحفظيه الحب يا حبيبتي هديه الحياه لي ولك لمتعبين حائرين في السنين الحب يا حبيبتي فردوسنا الامين حين تاود ظهرنا الايام وتنتهي رحلتنا لشاطئ المنون نذوب في هوائه مهللين باسمين كأننا لحون شعر صلاح عبد طرفة من طريف ما يروى عن أشعب أشهر واظرف الطفيليين العرب أنه سئل يوما عن الحب ما باله لم يعد اليوم كما كان بالأمس فجاب الحب بالامس كان في القلب اما اليوم فقد نزل الى المعدة خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر.